بوك تو جتب اسم التريس ثلاثة دارزا في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان تور ارزولوديسكا دارز تلك هي حديقه الحيوان هل هي حديقه الحيوان تر اير جرافس هنالك الزرافات هنالك الزرافات كور اير أين الفيالة؟ كور إر توسكس؟ أين الحيات؟ أين الحيات؟ كور إرلاوبس؟ أين الأسود؟ أين الأسود؟ من إر فوتو أبارات؟ معي كاميرات صور معي كاميرا صور Man ir arī filmēšanas kamera. Maiu kamera video. Maiu kamera video. Kur ir baterija? Aina tu gud كور اير كانغوري اين الكنغر اين الكنغر كور اير دغونراجي اين وحيد القرن, أين, وحيد القرن؟ اين توجد دوره مياه حمام kur هناك, هناك مقهى هناك مطعم هناك مطعم. أين الجمال أين الجمال kur اين الغوريلاات والحمور الوحشيه <تصفيق> اين الغوريلاات النمور والتماسيح